ناس يوم الحج الاكبر ان الله بریء من المشركين ورسوله فان تبث فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم حَسِتُم أَن تُترَك وَلَما يَعلَمِ اللههُ الذيَّذينَ جهَد مِن قُم وَلَم ياتَّخِذُ مِن دُون اللَّهِ وَلا رَسُونهِ وَلَ المُؤمنِنينَ وَلجَ واللههُ خَبير بِماَا تَععمللون مَا كَ للِمُشْكينَ أي يعمرُر مَ سعيدَ اللهِ شاهذِينَ على أَافُسِهِم بالِالكُفر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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله اولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ لَأَنذَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 وانفوا ازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدد قوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواقع كثيرة ويوم حنيد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 يتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا وما امروا الا ان يعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكلزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما, كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يظَلُّ مِ الذيَّذين كَفرَروا يحِّونَهُ عامَوا وَيحَّمونَهُ عامعمللّ وَطوا موطُ عِدَّتَ مَا حَرَّمَ الله فَيحِّ مَا حََّمَ الله زُينَ لهُم سُ أعم لِهِم واللهَّهُ نَا يَهْد قَوْم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عتة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وطيل قعدهم مع القاعدين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 إِا إ اللهَّهِ رغِبُون إِ مَ الصَّدقاتُِ الفُقَرِ وَالْمَسكين والالعَامِلينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤفَةِ قُلوبُهُم وَالْمُؤأََّفَةِ قُلوبُوه وَفِّقابِ والالغارمينَ وَفِيسَب اللههِ وَبِنِ السَّفين فَربَةَم مِنَ اللَّ واللَّغُ عَم حَكِيم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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قُلْ أَمِنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بأنهم, بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَعددَ اللههنافقِينَ والمُنَافقاتِ وَْكُّى وَنَا رجَهَ النَّ مَخَالدينِينَ فيِيهَا هي حَسببهُم وَلَعَنَهُ الله وَلعَنَهُم الله وَلَهُم عذااب مُقم كََّذينَ مِن قَبْنِكُمْ كَانوا أَشَد مِ كُم قوَتَو وأكْثَرَ وَلَهُ وأأَناادَم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 يَأمرونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَننهونَ عَ الْ المُنكَلِ وَيقمون الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَيُطيعون اللهَّه وَرَسُونَ أُنائِكَ سََرحَمُهُ الله إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ورطوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم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 فَلَمَّا آثَهُم مِنْ فَضْنِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُم عْرِضون سَعقَبَهُمْ نِفَقَن فيِي قُلوبِم إ يَوْمَقَوْونَهُ بِمَا أَخْنَفُ اللَّه مَا وَعدُغ وَ بمَا كانَوا وَوبِمَا كانَوا يكذبون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 فَرِحَ الْمُخَنَّفُونَ بِمَقْعَدٍ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَإذاَا أُزِلَت سُرَةٌ أَنْ آمامِنوا بِالناهِ وَجهِدُوا م رَسُونِهِ استَْأْذَنَ كَؤُلُ الطَّوْونِ مِنْهُم وَقالوا وَقالوا ذَرنانَكُم مَاعَ القاعِدينين رَض بِأَ يكُ معَ, مع الْخَوَالِ فِ وَطُبِعَ قُلوا بِهِمْ فَهُم لاَا يَفقَون.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 إذا نصحوا لله ورسوله مَا على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 وسيرى الله عمنكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلمتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ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 وَمِنَ الأعْرَابِ مَ يُؤْمنِنُ بالِاللاجِ والالْيَوْومِآخِرِ وَاتَّخِدُ ماَا يُ ف قُقُباتٍ إِدَ الله وَتَّخِذُ ماَا يُم ف قُقُباتِ وَندَ اللههِ وَصَرَواتِ الرَسُونِ أَل إِه قُربَة هُم سَُيدَخِلهُم اللههُ في رَحْمَةِ إِ اللهه غَفُور الرَّحيِيم.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 واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من انوارهم صدقه تطهر وتزكيهم بها وصل على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 وَقُ عمللوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُم وَرَسُولهُ وَمُؤْمِلونَ وَسَتُ رَدّونَ إى عَالِمِ الغَيْبٍ والالشَّهادَةِ فَيُونَبّوكُم بِماَا كُتُم تَعْعمللون وَخَرونَ مُررجَونَ لِأَمْر اللههِ إِا يُعَِّبُهُم وَإَِّا يتوب عليهلَيهِم واللَّهُ عَليِيم فَكين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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وانوالهم بان لهم الجنه بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولم كانوا ألي قربا من بعد ما تبين لهم وَلَوْ كَانُوا أُنِيق قربا مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأواه حليم.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 لقد تم الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم انه بهم رؤوف الرحيم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 ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنقصه ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ كفارا ولا ينالون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 ولينذروا قومهم إِذَا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مَعَ المتقين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 صَرَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُم بِأََّهُم قَو لا يَفقَون لقَد جَكُمْ رَسُول مِن أَمفُسِكُمْ عزيِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَتُمْ ععَزيزٌ عَلَيهِ مَا عَِتُمْ حَرسٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمنِنينَ رأُوفُ الرحيِيم